بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه أما بعد المجلس الثالث والخمسون من مجالس استماع كتاب اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد العازمي يقرأه عليكم عمر البساطي يقول الأحداث بين غزوة تبوك وحدة وداع عدد الغزوات والسرايا ونظرة عامة عليها انتهت الغزوات النبوية بغزوة دبوك والتي بلغ عددها 27 غزوة قاتل فيها صلى الله عليه وسلم في تسعة غزوات بادر وأوحد والخندق وخريضة ومن المصطلق وخيبر والفتح وحلين والطائف وبلغت بعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسريه 38 بين بعث وسرية وقيل 47 أو 48 وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لولا أنا أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغضو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني وأشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوردت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا بعثه أول النهار ويقول لهم تألفوا الناس ولا تغيروا عليهم حتى لا تدعوهم فما على الأرض من أهل بيت ولا مدر ولا وبر إلا تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بالنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجالهم وإذا نظرنا إلى غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابعوثه وسراياه لا يمكن لنا ولا لأحد من من ينظر في أوضاع الحرب وأثارها وخلفياتها لا يمكن لنا إلا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر قائد عكري في الدنيا وأسدهم وأعمقهم فراسه وتيقظة إنه صاحب عبقرية فاذة في هذا الوصف كما كان سيد الرسل واعظمهم في صفة النبوة والرسالة فلم يخض معركة من المعارك إلا في الظرف ومن الجهة اللذين يقتضيهما الحزم والشجاعة والتدبير ولذلك لم يفشل في أي معركة من المعارك التي خاضها لغلطه في الحكمة وما إليها من تعبئة الجيش وتعيينه على المراكز الاستراتيجية واحتلال أفضل المواضع وأوثاقها للمجابهة واختيار أفضل الخطط لإدارة دفة القتال بل أثبت في كل ذلك أن له نوعا آخر من القيادة غير ما عرفتها وتعرف الدنيا في القواد ولم يقع وقع ولم يقع ما وقع. في غزوة أحد وغزوة حنين إلا من بعض الضعف في أفراد الجيش كما في حنين أو من جهة معصيتهم أوامره وتركهم التقيد والالتزام بالحكمة والخطة اللتين كان أوجبهما عليهم من حيث الوجهة العسكرية كما في أحد وقد تجلت عبقريته صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين عند هزيمة المسلمين فقد ثبت مجابها للعدو واستطاع بحكمته الفذة أن يخيبهم في أهدافهم كما فعل في أحد أو يغير مجر الحرب حتى يبدل الهزيمة نصرا كما في حنين مع أن مثل هذا التطور الخطير ومثل هذه لزيمة الساحقة تأخذان بمشاعر القوات وتركان على عصابهم أسوأ الأثر لا يبقى لهم بعد ذلك إلا هم النجاة بأنفسهم هذه من ناحية القيارة العسكرية الخالصة أما من نواحي أخرى فإنه صلى الله عليه وسلم استطاع بهذه الغزوات والسرايا فرض الأمن وبسط السلام وإطفاء نهر الفتنة وكثر شوكة الأعداء في صراع الإسلام والوثنية وإل جاءهم إلى المصالحة السبيل لنشر الدعوة وقد أليق في جميع هذه الغزوات والسرايا أقل دم عرف في تاريخ الحروب والغزوات فلم تجاوز القتل كلها ألف وثمانية عشر قتيلا من الفريقين كما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعرف من خلال هذه الغزوات على المخلصين من أصحابه وممن يطل النفاق ويضمر نوازع الغدر والخيانة وقد أنشأ طائفة كبيرة من القوات الذين لقوا بعده الفرس والرومان في ميادين العراق والشام ففاقوهم في تخطيط الحروب وإدهارة دفة الختال حتى استطاعوا اجلاءهم من أرضهم وديارهم وأموالهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين واستطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الغزوات أن يوفر السكن والأرض والحرف والمشاغل للمسلمين حتى قضى على كثير من مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم مال ولا دار وهي السلاح وهي والتراع والعدة والنفقات حاصر على كل ذلك من غير أن يقوم بمثقال ذرة من الظلم والطغيان والبغي والعدوان على عباد الله وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أغراض الحروب وأهدافها التي كانت تضطرم نار الحرب لأجلها في الجاهلية فبينما كانت الحرب عبارة عن النهب والسلب والقتل والاغاره والظلم والبغي والعدوان وأخذ الثار والفوز بالواتري وكابت الضعيف وتخريب العمران وتدبين البنيان وهذك حرومات النساء والقسوة في الضعاف والولائد والصبيان وإهلاك الحرث والنسل والعبث والفساد في الأرض في الجاهلية اذ صارت هذه الحرب في الإسلام جهادا في تحقيق أهداف نبيلة وأغراض ساميه وغايات محمودة يعتز بها المجتمع الإنساني في كل زمان ومكان فقد صارت الحرب جهادا في تخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان إلى نظام العدالة والنطف من نظام يأكل فيه القوي الضعيف إلى نظام يصير فيه القوي ضعيفا حتى يؤخذ منه وصارت جهادا في تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا وصارت جهادا في تطير أرض الله من الغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى بسط الأمن والسلامة والرأثة وضحمة ومراعاة الحقوق والمرؤة كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحروب قواعد شريفة ألزم التقيد بها على جنوده وقواده ولم يسمح لهم بالخروج عنها بحال رأى الإمام مسلم في صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغضوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغضوا ولا تغلوا ولا تغدر تغلو ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المسلكين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم دعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم, وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين هو عليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأقبلهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فصلهم الجذية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستحل بالله وقاتلهم وإذا حضرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهول من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حصرت أهل حسن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتيثير ويقول بشير ولا تنفر ويسير ولا تعسر وكان إذا جاء قم بليل لم يغر عليهم حتى يصبح ولها أشد النهي عن التحريق في النار ونهى عن قتل النساء ونهى عن النهب ونهى عن قطع الأشجاص إلا إذا اشتدت إليها الحاجة ولا يبقى ثواه سبيل ولا وقال عند فتح مكة لا تجهزون على جريح ولا تتبعوا مدبرا وأمضى السنة بأن السفير لا يقتل وشدد الله عن قتل المعاهدين إلى غير ذلك من القواعد النبيلة التي طهرت الحروب من أدران الجاهلية حتى جعلتها جهادا مقدسا تبشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الحيرة فلما انتهى أمر تبوك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر المسلمين بفتح الحيرة فقد أخرج ابن حبان في صحيحي بسند صحيح على شرط مسلم والبهقي في الدلائل عن قرام بن أوثل رضي الله عنه قال هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك فأسلمت ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحيرة البيضاء قد رفعت إليه وهذه الشيماء من تنوفيلة الأزدية على بغلة شفاء معتاجرة بخمار أسود فقلت يا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف فهي لي قال رسول الله السلام هي لك قال ثم كانت الردة فسار خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى أقبلنا على طريق الطف إلى الحيرة فأول من يلقانا حين دخلناها الشيماء من تنوفيلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهبة معتاجرة بخمار أسود فتعلقت بها وقلت هذه وهبها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني خالد عليه البينة فأتيته بها وكانت البينة محمد بن مسلمه ومحمد بن بشير الأنصاريين فسلمها إليه فنزل بين إلي أخوها عبد المسيح يريد الصلح فقال لي بعنيها فقلت لا انقصها والله عن عشرة مئة درهم فأعطاني ألف درهم أسلمتها إليه فقيل لي لو قلت مئة ألف لدفعها إليك فقلت ما كنت أحسب أن عددا أكثر من عشر مئة تتابع الوفود ذكرنا فيما تقدم أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وقضى على الوثانية فيها سارعة القبائل والاعتناق الإسلام والدخول فيه وراه الإمام البخاري في صحيح عن عبد ابن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال كنا بماء ما مر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا رجل فيقولون هذا أن الله أسأله أوحي إليه أو أفعل الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري وكانت العرب تروه وهم بإسلامهم الفتحة فيقولون اتركوه وقومه فانه إن عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة اهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قوم بإسلامهم فلما قال مقال جئتكم والله من عند النبي حق صلى الله عليه وسلم وقال ابن اسحاق لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه وفرر من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت ضربت إلي وفود العرب من كل وجه وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهديهم وأهل البيت الحرامي وصريح والدي اسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام وقالت العرب لا ينكرون ذلك وكان القريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه فلما تتحت مكة ودانت له قريش ودوغها الإسلام عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عدوته فدخلوا في دين الله كما قال الله عز وجل افواجا يضربون إليه من كل وجه قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ولذلك بالغت الوفود أوجع في سنة التاسعة الهجرة بعد مغدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من دبوك حتى سميت هذه السنة سنة الوفود لكثرة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفود، وتتابعت في السنة العشرة والحادية عشرة الجذرة، وكانت هذه الوفود ترد إلى المدينة، فيضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا لرواحيلهم قرب مسجده الشريف، فيقيمون فيه أيام، فيسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه وموعظته وتجذر الإشارة إلى أن وفارة عامة القبائل وإن كانت بعد فتح مكة لكن هناك قبائل وفرت قبل فتح مكة كما مر معنا والوفود التي ذكرها أهل المغازي والسير يزيد عددها على السبعين ونحن سنذكر أهم هذه الوفود عشرة وفد ثقيف كان قدومهم في رمضان سنة تسع للهجرة بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك وكان من حديثهم أنه لما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من غزة الطائف اتبع أثره سيد ثقيف عروة بن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فاسلم رضي الله عنه وذلك في شهد ربيعي الأول سنة تسع للهجرة ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن يقتروك لعلمه صلى الله عليه وسلم من امتدع ثقيف فقال عروة يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم أو من أبصارهم ولوجدوني لائما ما إيقظوني فخرج عروة رضي الله عنه يدعو قومه للإسلام وهو يظن أنهم يطيعونه لأنه كان سيدا محببا مطاعا فيهم فلما أصرف لهم على علية الله وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رموه بالنبل من كل جانب فأصابه سهم فقتله فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتله قال مثل عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله تعالى فقتلوه وقمت ثقيف بعد قتل عروة أشهرا ثم إنه مؤتمر بينهم وروا انهم لا طاقه لهم بحرب من حولهم من العرب وقد ذايعوا وأسلموا فأجمعوا أمرهم أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم فارسلوا عبد ياليل ومحاه خمسة من اشرافهم فيهم عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه وكان أصغرهم فخرج بهم عبد ياليل وهو رئيس القوم وصاحب أمرهم فلما دلaram من المدينة وجدوا المغيرة أمن شعبة رضي الله عنه يرعا ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رعيتها نوبا على أصحابه صلى الله عليه وسلم فلما رأهم المغيرة رضي الله عنه ترك ركاب وذهب يشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه فلقيه ابو بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره عن قدوم ثقيف يريدون الإسلام ان شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطا ويكتب لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فقال له أبو بكر رضي الله عنه أغسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه ففعل فدخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدوم وفد ثقيف عليه فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم. ثم خرج إليهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم حيّوه بتحية الجاهليه ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانزالهم في المسجد ليكون أرقى لقلوبهم فضرب لهم قوبه في ناحيته حيث يسمعون القرآن ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم من الإسلام حتى سأل رئيسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم كتابا ياذن لهم فيه بالزنا والربا وشرب الخمر وأن يعفيهم من الصلاة فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك لما أحمد في مسنده وأبو داود في سنده بسند حسن. على عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: انا وفد تقيف لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرقى لقلوبهم، فشرطوا عليه أن يحشروا ولا يعشروا ولا يجب ولا يستعمروا عليهم غيرهم، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعملوا عليكم غيركم ولا خير في دين لا ركوع فيه. وروا أبو داود في سننه بسند حظن عن وهب بن نبه عن عن قال سألت جابرا رضي الله عنه عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صدقت عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا ثم إن وفد ثقيف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم لك ما سألت وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدملات وأن لا يكسروا أثانهم بعيدهم فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ذلك فلما أسلموا صاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من رمضان وكان بلال رضي الله عنه يأتيهم بفطورهم وسحورهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمير عثمان بن أب العاص رضي الله عنه على ثقيف ولما أرد وفد الثقيف لانسراف إلى بلادهم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم رجلا منهم يا أمهم للصلاة فأمر عليه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وكان أسارهم لما راى من حرصه على الإسلام وقراءة القرآن وتعلم الدين فكان عثمان رضي الله عنه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فيسأله عن الدين فأسلم قبلهم سرا وكتمهم ذلك وجعل يختلفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقديه القرآن فقرأ سوراً من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيسأله عن أمر الدين ويستقريه القرآن ويذهب إلى أبىٰ بن كعب رضي الله عنه ويستقريه القرآن حتى فقه في الدين وعالم فأعجب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني قد رأيت هذا الغلام يقتد بن لأبي العاطر رضي الله عنه من احرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن روى الإمام أحمد في مصنفه بسند صحيح على شرط مسلم عن عثمان لأبي العاطر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله جعلني إمام قومي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتذي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يخوض على أذانه اجرا وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أثمان بن أبي العصر رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنه فجلس لي بين يديه ثم وضع كفه في صدر بين ثدي ثم قال تحول فوضعهما فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام قومك فمن اما قومك فليخفف فان فيهم الكبير وان فيهم المريض وان فيهم الضعيف وان فيهم ذا الحادث واذا صلى احدكم وحده فليصلي كيف جاء وروا الإمام محمد في مسنده بسند قوي عن عثمان بن أبي العصر رضي الله عنه قال إن أخر كلام كلمني به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ استعملني على الطائف فقال خفف الصلاة على الناس حتى وقت لي اقرا باسم ربك الذي خلق وأشبهها من القرآن قال الدكتور محمد أبو شاهبة رحمه الله تعالى وكانت تلك حكمة بالغة من الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قوما رغبوا أن يتحللوا من الصلاة ينبغي أن يخفف عنهم في الصلاة حتى لا يسأموا والعلى في هذا بلاغا للذين ينفرون الناس أو بعضهم بإطالة الصلاة شاكوى عثمان رضي الله عنه جاء عثمان رضي الله عنه يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استعمله يشكو إليه فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان جقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وأدفل على يتارك ثلاثة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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذاك الشيطان أذنه قال فدنوت منه فجلست على صدور قدمي قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال أخرج عدو الله ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قال لي إلحق بعملك قال عثمان رضي الله عنه فلعمري ما أحسبه ما خلطني بعد شكوى ثانية لعثمان رضي الله عنه من رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل يجدوه في جسدهم منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر رجل عصم من القتل أرغى الإمام أحمد والطيارسي في مسندهما بسند صحيح عن أوس بن أوس عن أوس بن أبي أوسن الثقافي رضي الله عنه قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فكنا في خبة فقام من كان فيها غير وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فساطله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد ان لا إله إلى الله قال بلى ولكنه يقولها تعهدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن قتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها إسلام ثقيف ثم انصرف الوفد إلى بلادهم بعد أن اقاموا نصف شهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اكرمهم وحباهم فلما أتوا الطائفة وجاءتهم ثقيف كتموهم الحقيقة واضاروهم الحزن والكآبة وخوفوهم بالحرب والقتال وقالوا لهم اتينا رجلا فظا غريضا قد ظهر بالسيف ودان له الناس فعرض علينا أمورا شداتا أبيناها عليه سألنا أن أهل مرلاتا ونبطل أموالنا في الربا ونحرم الخمر والزنا فأخذ التقيف نخوة الجاهدية فقالوا والله لا نقبل هذا بدأ فقال لهم أصلحوا السلاحة وتهيئوا القتال فمكثت تقيف كذلك يومين أو ثلاثة ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب فقالوا للوردي والله ما لنا به من طاقة وقد أدق العرب كلها فارجعوا إليه ما سألوا صالحوا عليه فعند ذلك أبد الوفد حقيقة الأمر وقال لهم قد قاضيناه وأسلمنا ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قضيناه عليه فقال التقيف لما كتمتمون هذا الحديث وغممتون أشد الغم فقالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان فأسلموا استجابة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا استجاب الله تعالى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلام تقييف فقد أرجى الإمام أحمد في مصرده والتلميدي بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه ثقيفة هدموا اللات مكثت ثقيف أياما ثم قدم عليهم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم الطاغية اللات وكانت في بيت فلما عمدوا إلى اللات ليهلموها واستكفت ثقيف كلها الرجال والنساء والصبيان ينظرون إليهم ولا يرون أنها ستهدم ويظنون أنها ستمنعهم فقام المغيرة بن شعبه رضي الله عنه وكان مع خالد رضي الله عنه فأخذ الفأس وقال لأصحابه والله لا أضحكنكم من ثقيف فضرب بالفأس ثم سقط يركض فارتجأ الطائف بصيحة واحدة وقالوا أبعد الله المغيرة قد قتلت الرب وفرحوا حين راوه ساقطا وقالوا من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها فوالله لا تستطعوا أبدا فوثب المغيرة رضي الله عنه وقال قبحكم الله يا بعشر ثقيف إنما هي لكاع وحجارة ومدر فاقبلوا عافية الله وعبدوه ثم ضرب الباب فكسر ثم على سورها وعلى الرجال معه فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالارض وجعل صاحب المفتاح يقول لا يغضين الأساس فلا يقصفن بهم فلما سمع ذلك المغيرة رضي الله عنه قال لخالد دعني أحفر أساسها فحفره, فحفره حتى أخرج ترابها وانتزعوا هليها وأخذوا ثيابها فبهدت الثقيف. ثقيف ورجع صحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قلموا عليه بحليها وكسوتها فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه وحمد الله عز وجل على نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه الحد عشر وفد الداريين قادما وفد الداريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنصرفاه من تبوك وكانوا عشرة نفر فيهم تميم بن أوسن الداري وأخوه نعيم وكانوا على دين النصرانية فاسلموا وحسن إسلامهم رواية حديث الجساسة والدجال ومن فضائل تميم رضي الله عنه أنه ذكر برسول صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال وحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بذلك على المبار فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تالي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلى ثم قال أتدرون بما جمعتكم قال الله ورسوله أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبه ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وآفق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذاب فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في اقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة فلقيتهم دابة أهلبوا كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دوره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسه قالت أيها القوم انطرقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال لما سمت لنا رجلا فارقنا منها أن تكون شيطانا قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يذاه إلى علوقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلت ما أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في زفينة بحرية فصادفنا البحر حتى اغتال فلعب بنا الموج جهرا ثم ارفانا الى جزيرتك هذه فجلسنا في اقربها فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة اهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من ذبوره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما انت فقالت انا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعبدوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق فاقبلنا اليك ثراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة فقال أخبرون عن نخل بيثان فقال أخبروني عن نخل بيثان قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال أما إنه يوشك أن لا تثمر قال أخبرون عن بحيرة الطبلية قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قلنا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبرون عن عين زغار قلنا عن أيش أنها تستخبر قال هل في العين ماء قال وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبرون عن نبي الأميين ما فعل قلنا قد خرج من مكة ونزل يترب قال أقاتله العرب قلنا نعم قال فكيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعه فقال قد كان ذلك قلنا نعم قال أما ذلك خير لهم أن يطيعوه وإني مغبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرله فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وضيبة فهما المحرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة, هذه طيبة يعني المدينة وفي رواية أخرى في مسند إبام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طيبة المدينة إن الله حرم, حرم حرم على الدجال أن يدخلها ثم حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا إله إلا هو ما لها طريق ضيق ولا واسع في سهر ولا في جبل إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة ما يستطيع الدجال أن يدخلها على أهلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه اعجبني حديث تميم أنه هو فقال الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المسرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المسرق ما هو وأو ما الى إلى المسرق تبشير المسلمين من در lived ورأى كذلك تميم الداري رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تبشير كبير للمسلمين بأن الله تعالى سينصر دينه فقد أخرج الإبنى محمد في مسنده والتحاوي في شرح مشكل الأثار بسلد صحيح على شرط مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل دليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري رضي الله عنه يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية شيء من فضائل تميم الداري رضي الله عنه قال الإمام الذهبي في السير تميم الداري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رقية اللقمي الفلسطيني وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة دسع فأسلم وكان تلا تلاء لكتاب الله رأى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن أبي المهلب قال كان تميم يختم القرآن في سبع رأى البغوي في الجعديات بسند صحيح عن مسروق قال قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري صلى ليلة حتى أصبح أو كذا يقرأ آية يرددها ويبكي وهي قوله تعالى أم حسب الذين لترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات إثن عشر وفدوا بني عامر بن سعصعة قد فعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدوا بني عامر بن سعصعة فيهم عامر بن طفيل وأربد بن قيس وكان رؤساء القوم ومن شياطينهم ولا يريدان الإسلام لكن بسبب ضغط قومهما عليهما ولان كل الناس أسلموا فوافقا على الذهاب الى المدينه لملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانهما لا يريدان الإسلام اتفق عامر بن طفيل وأربد بن قيس على اغتيار الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الطفيل لأربد بن قيس إذا قدمنا على رجل فإني سأشغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فاقتله بالسيف فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الطفيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد خالني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له فقال يا محمد خالني وجعل بكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظر من أربدة بن قيس ما كان أمره به وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ليقتله فجعل أربد لا يفعل فلما رأى عامر ما يصنع اربد قال يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك من المسلمين وعليك ما عليهم فقال تجعل لي الأمر من بعدك إن أسلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لك ولا لقومك فقال عامر أتجعل لي الوبر ولك المدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فقام عامر بن طفيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما والله لأم انها عليك خيرا ورجالا فلما ول على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكلني عامر بن الطفيل وأهد بن عامر وأغني الإسلام عن عامر وفي صحي البخاري أن عامرا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخيرك بين خصال ثلاث يكون لك السهل و ليأه الجزء أو أكون خليفاتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف فلما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد ويلك يا أربد أينما كنت أمرتك به والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندي على نفسي منك وهم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا فقال أربد لا تعد علي والله ما هممت بالذي أمرتني به من امره إلا دخلت إلا دخلت بيني وبين الرجل إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك أفأضربك في السيف فتعجب عامر بن الطفيل من ذلك أهلاك عامر بن الطفيل واربد بن قيس قبحهم الله ثم رجع ورد بني عامر بن صعصعة إلى بلادهم حتى إذا كان ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فاوى إلى بيت امراه من بني سلول وكانوا موصوفين باللؤم فصار يتاسف على مجيء الموت له في بيتها ويقول يا بني عامر أغدة كغده البعير وميتا في بيت امراه من بني سلول فلم يزل كذلك حتى مات في بيتها لعنه الله فعبد بن النقيص فانه لما قدم على قوم يسالهم ما وراك يا اربد قال لا شيء والله لقد دعانا محمد الى عبادت شيء لوريت اني عنده الان فارمه بالنبل حتى اقتله ثم خرج بعدما قالت هذه بيوم او يومين معه جمله يتبعه فارسل الله تعالى عليه على جمله صيقه فاحرقتهما وآذل الله تعالى في عمل بن الطفيل واربد بن قيس قوله تعالى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 من هو الذي يريكم البرق خوفا وطبعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء سيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ارسالوا بني عامر وفدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامهم فلما رأى بن عامر ابن سعصعة ما حل بعمر ابن الطفيل فأربدا بن قيس أرسلوا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وععلنوا إسلامهم فقد أقرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سرنه بسند صحيح على شرق مسلم عن مطارف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر قال فأتيناه فأسلمنا عليه فقلنا أنت ورينا وأنت سيدنا وأنت أطول علينا وأنت أفضلنا علينا فضلا وأنت الجفنة الغراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا قولكم ولا نكم الشيطان قال ابن الأثير في جمع الأصول ومعنى الحديث يقول تكلموا بما يحضركم من القول ولا تسجعوا كأنما تنطقون على لسان الشيطان وذلك أن القوم كانوا مدحوا فكره لهم المبالغة في المدح ونهاهم عن ذلك قلت وفي هذا الحديث دلالة وضحت من الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم المبالغة ومجاوزة الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم وهو الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد رجل الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصار عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله ثلاث عشرة وفد بني حنيفة وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة التسع من الهجرة وفد من بني حنيفة وكانوا يسكنون الامامة وكان الوفد بضعة عشر رجلا فيهم رجال بن عنفوة ومجاعة ابن مرارة وكان معهم مسيلمة ابن حبيب الكذاب فأنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دار رملة بنت الحارث وكانت دارها دار الوفود وأجريت عليهم طيافة ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاسلموا وبايعوا إلا مسيلمة الكذاب روى البخاري ومسلم في صحيحيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول ان جعل لي محمد الامر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فاقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شمباس رضي الله عنه وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جديد حتى وقف على مسلمة في أصحابه فقال له لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت لا يعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت وهذا ثابت يجيبك عني ثم طرف عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما فسالت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيه ما أريد فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائب رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام ألنفخما فنفختهما فطارا فأولتهما كذا بين يخرجان بعدي أحدهما العنسي صاحب الصنع والآخر مسيلمة صاحب اليمامة خبر شاذ وضعيف قال حفظ الفتح وفي سياق من ما يخالف ما في الصحيح فذكر أن مسيلمة قادمة مع وفد قومه وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه جائزة وأنه صلى الله عليه وسلم قال له مع المسيلمة ليس بشركم وأن مسيلمة لما ادعى أنه أشرك في النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج بهذه المقالة وهذا مع جذوذه ضعيف الإسناد لانقطاعه وأمر المسيلمة كان عند قومه أكثر من ذلك فقد كان يقال له رحمان اليمامة لعظم قدره فيهم وكيف يلتئم هذا الخبر الضعيف مع قوله في هذا الحديث الصحيح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به وخاطبه وصرح له بحورة قومه أنه لو سأله قطعة الجديده ما أعطاه قلت سيأتي خبر تنبؤ مسلمة الكذاب إن شاء الله رجوع الوفد إلى اليمامه ولما أرد وفتوبني حنيفة الرجوع على اليمامه أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة فيها ماء من فضل طهوره فقد أرجى ابن في صحيح ونسايه في السنة الكبرى لسانة صحيح عن قيس بن ت قال خرجنا ستة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة من بني حنيفة ورجل من بني ضبيعة ابن ربيع حتى قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه, وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره فدعى بماء فتوضأ منه وتمغمض وصب لنا في إداوة ثم قال اذهبوا بهذا الماء فإذا قدمتم بلدكم فاكثروا بيعتكم ثم انضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا فقلنا يا رسول الله البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف قال فأمدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبة فخرجنا فتشاححنا على حمل الإداوات أينا يحملها فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نوبا لكل رجل منا يوما وليلة فخرجنا بها حتى قدمنا بلدنا فعملنا الذي أمرنا وراهب ذلك القوم رجل من طيء فنادينا بالصلاة فقال الراهب دعوة حق ثم هرب فلم يرى بعد الرابع عشر وافد نجران وفي السنة التاسعة للهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافد صار نجران وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم كتابا يدعوهم فيه إلى الإسلام أو الجزية وإلا أذنهم بحرب فذعر أهل نجران ذعرا شديدا فبعتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وردهم وكانوا ستين رجلا فيهم أربعة وعشرين رجلا من أسرافهم منهم ثلاثة نفر إليهم يقول أمرهم أحدهم العاقب واسمه عبد المسيح وهو أمير القوم ودرأيهم والذين لا يصدرون إلا عن رأيه والثالث سيد واسمه الأيهم ويقال, شر شرحبيل, ويقال شرحبيل وهو ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم والثالث الأسقف واسمه أبو حارثة ابن علقمة بن بري بكر بن وائل وهو حبرهم وإمامهم قال ما وصل الوهد إلى المدينة والتقه برسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وتلع عليهم القرآن فامتنعوا ر diplom به محمد في فضال الصحبة في سند الموصل رجاله ثقات عن الحسن قال جاء الراهبان نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمات أسلم فقال قد أسلمنا قبلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتما منعكما من الإسلام ثلاث سجودكما للصليب وقولكم اتخذ الله ولده وشربكم الخمر. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يناقشهم في عيسى عليه السلام فقد أخرج الحاكم في المستدرك سند مرسل عن جابر رضي الله عنه أنه قال أن وفد نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما تقول في عيسى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو روح الله وكلمته وعبد الله ورسوله ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله تعالى ذلك نطلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحكم من ربك فلا تكن من المندلين. وكثر النقاش بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وفد نجران، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن ويقرأ بعطيلهم بالحج، فلما لم تجد معهم المجادلة بالحكمة والمعيضة الحسنة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباهلهم، ووافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقول الله تعالى: فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فخافوا من المباهلة ورفضوها طوال إمام البخاري في الصحيح عن هذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحبان ترانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو خرج الذين يباهرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رجعوا ولا يردون مالا ولا أهلا ثم إنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نعطيك ما سألتنا فقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ذلك ثم صلحه على فقد أخرج أبو في سنه من سند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعة وثلاثين فرسة وثلاثين بعيرة وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قص ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حادثا أو يأكلوا رباء بعث أبي عبادة من الجراح رضي الله عنه معهم فلما قبض أهل نجران كتابهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الانصلافة إلى نجران طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم رجلا أمينا ليقبض مال الصلح وليحكم بينهم في أشياء اختلفوا فيها في أموالهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا أبا عبيدة من الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة قال الإمام النووي قال علماء الأمانة مشتركة بينه ورضي الله عنه بين غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعضهم بصفة غلبت عليهم وكانوا بها أخص وروى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده واللذول أحمد عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم أهل يمان على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا كتاب ربنا والسنة قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة رضي الله عنه فدفعه إليهم وقال هذا أمن هذه الأمة فوائد قصة وافد نجران قال الحفظ الفتح وفي قصة أهل نجران من الفوائد واحد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يضخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام اثنان وفيها جواز مجدلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت مصلحته ثلاثة وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة وقد دعى ابن عباس رضي الله عنهما إلى ذلك ثم الأوزاعي وقع ذلك لجماعة من العلماء وإما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تنضي عليه سنة من يوم المباهلة وقع ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين أربعة وفيها مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال ويجري ذلك مجرى الضرب الجزية عليهم فإن كلا منهما مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام خمسة وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة في مصرحة الإسلام ستة وفيها منقبة ظاهرة لأبي عبادة للجراح رضي الله عنه هنا أيها الأحبة الكرام انتهى مجلسنا هذا على خير من الله نلقاكم في مجلس الآخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته